فَلَمْ تجدوا مَا أَنفَتِ يَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِرُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ ولكن وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْحِرَكُمْ وَلِيُتَمَّ لِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا هو وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم